قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب اتجادلونني في اسماء سميتموها اتجادلونني في اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين